أما بعد فإن استقر حديث كتاب الله وخير لهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلانة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم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 وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا جنابه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا ناكزق قلوبنا بعضه إلى هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب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 الكتاب. سمع المثالي وقبل أن نبدأ بسورة الفاتحة أيضا مقدمة بسيطة في فضل القرآن الكريم وأنه كلام رب العالمين وأنه أفضل الكتب السماوية الذي نزلت, نزلت نزلت على المرسلين قبل محمد صلى الله عليه وسلم قال مصنفه رحمه الله القرآن العظيم هو الكتاب الله الحالق ودستوره الماجد وهجته البالغة على العالمين كتاب ختم الله به الكتب السماوية وأنزله على رسول ختم به الرسالات بدين عام شامل كامل ختم به الأديان وهو دستور الخالق لإصلاح الخلق، وهو رسالة السماء إلى الأرض وقانون السماء لنظام الأرض أنهى الله تبارك وتعالى إليه كل تشريح وأودعه كل نهبة وناط كل سعادة ورخاء للأمم والأفراد والأسر والجماعات القرآن العظيم حجة الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم وآيته الكبرى يقوم في فم الدنيا شاهدا برسالته ناطقا بلبوته دليلا على صدقه وأمانته وهو القوة المحوّلة العجيبة التي غيرت وجه التاريخ ونقلت حدود الممالك وأنقذت الإنسانية العاثرة فكأنما خلقت الوجود خلقا جديدا فانما خلقت الوجود خلقا جديدا القرآن العظيم ملاذ الدين الأعلى وكتابه الأقدس يستند إليه, يستند إليه الإسلام في عقائده وعباداته وحكمه وأحكامه وآدابه وأخلاقه وقصصه ومواعبه وعلومه ومعارفه القرآن العظيم عماد اللغة العرب الأسمى تدين له اللغة في بقائها وسلامتها وتستمد منها علومها على تنوعها وكثرتها وبه فاقت سائر اللغات في أساليبها ومادتها القرآن العظيم آية الله الكبرى ولكنه لا كالآيات ومعجزة لا كالمعجزات وهو نور لك الألواح التي نشاهدها ونعرفها، وسر لاك الأسراب، إنه كلام الله العظيم، الحي القيوم الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير، القرآن العظيم، وهو المعجز للنسان بلفظه ونظمه. وأسلوبه وهدايته وتأثيره وعلومه أعجز الفصحاء والبلغاء وأخرس الأدباء والشعراء وتحدى الإنس والجن على أن يأتوا بسورة من مثله فلم يحر أحد منهم جوابا ولادوا بالصمت والفرار وحتى الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه هذا القرآن الكريم لم يكن في استطاعته أن يأتي بصورة من صوره بكسبه هو وباختراعه هو وبمواهبه هو مع أن مواهبه العظيمة بل هذا القرآن الكريم فيه آيات صريحة ناطقة لأنه محمد صلى الله عليه وسلم كان يعجزك غيره من الناس عن الاتيان من مثله وهو ما أمر الله به تبارك وتعالى ان يقوله للناس في تحديه واستدلاله على نبوته ورسالته وهو قوله تبارك وتعالى في سورة يونس عليه السلام واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا او بدله قل ما يقول لي ان ابدله من تلخاء نفسي ان اتبعه الا ما يوحى اليه اني اخاف ان عصيت ردي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراتم به فقد لبست فيكم حمرا من قبره افلا تعقلون وهذه اشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون نبيا وقبل أن يكون رسولا عاش فيهم في هذا البلد المحدس في هذا البلد الآمن أربعين سنة بين قومه وعشيرته ولم يتن فيهم آية ولم يبلغهم رسالة لأنه لا يعلم عن ذلك شيئا إلا بعد أن كمل له أربعون سنة أوحى الله إليه يقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من على يقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فبهذه الآيات المباركات المحتمل أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله ولكنه ليس رسولا أصبح نبي بهذه الآيات المباركات. وثم بعد فترة أخرى من نزول هذه الآيات نزلت آيات أخرى وهي قوله تبارك وتعالى يَا أَيُّهَا الْمُدَّسِّرْ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالْرُّجْزَ فَهَجُرْ وبقوله تبارك وتعالى فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وبقوله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأخربين وبقوله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وبهذه الآيات أصبح رسوله وأما قبل منزل هذه الآيات وقبل أن يكون رسولا وقبل أن يكون نبيا لم يكن بإستطاعته أن ياتيهم بآية من تلقاء نفسه هذا معنى قوله تعالى قل لو شاء الله ما تنوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله وهي أربعون سنة وقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون القرآن العظيم في سلاثته ورقته يأخذ الألباب في نظمه وأسلوبه المدهش العجيب ما هو بنظم واحد ولا في أسلوب واحد إنه مائة وأربعة عشر سورة القرآن الكريم فيها مائة وأربعة عشر سورة منها ما يربو على المائة والمائتين في عدد آياتها ومنها العشر ومنها سبع آيات ومنها ثلاث آيات فقط ثم هذه الآيات المباركات فتختلفت طولا وقسرا ومخاطع وفواصل منها متفق الفواصل ومنها المختلف وهي على ما بها من تشابه وتفوق قد اتحدت في اجتمالها على المعاني العالية والحكم السديدة الغالية من صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه الحسنى وآياته العظمى في الأنفس والآفاق والحكم والآداب والمواعظ والحكم والأمثال والخصص والأخبار وقد تقاصرت عن بلاغة القرآن بلاغة البلاغاء وقعدت عنه فساحة الفسحاء والشعراء وقد قيل الفضل ما شهدت به الأعداء الفضل ما شهدت به الأعداء معناه الفضل الذي يشهد به أعداء الفضل قبل أصدقائه وقبل محبيه لأن محبيه الفضل وأصدقاء الفضل وهم يشهدون له إنه أفضل إنه صحيح إنه صادق ولكن الفضل الذي يشهد به الأعداء وهذا وليد من أعداء القرآن ومن أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصف القرآن الكريم فيقول وقد وصف القرآن العظيم أحد, أحد أعداء القرآن من كبار المشركين وكان وصفا دقيقا فاضلا والفضل ما شهدت به الأعداء فقد أخرج الإمام الحاكم في دلائل النبوة يعني عباس رضي الله عنهما قال إن الوليد بن المغيرة البخزومي وهو أحد رؤساء قريش جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه القرآن فكأنه رقله وقال يا عجبا لما يقول ابن أبي كبشة يعني محمد صلى الله عليه وسلم فوالله ما هو بشعر ولا هو بشعر هذا يقوله الوليد بن المغيرة يقول فوالله ما هو بشعر هذا الذي يقوله محمد ما هو بشعر ولا هو بشعر ولا بهدي من هديان الجنون وأن قوله هذا إنه فعلا من كلام الله هذا كلام أعداء الإسلام فلما سمع بذلك نفروا من القريش اعتمروا وقالوا والله لئن صبأ الوليد لتصمون قريش كله فلما سمع بذلك أبو جهل ابن هشام قال أنا والله أكفيكم شأنه فانطلق إليه حتى دخل عليه فقال له يا عم إن قومك يريدون منك مالا إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوك إياها فإنك أتيت محمدا لتعرض لما قبله قال لقد علمت قريشا أن من أكثرها مالا يا أبو جهل يعانه الله إلى وليد بن المغيرة فقال له يا عم إن قريش قومك أرادوا أن يجمع مالا ليعتيك إياها لتكون أكثر مالا ولكن بماذا أجابهم ورد عليهم وليد قال وليد لقد علمت القريش بأني من أكثرها مالا وأنا معناه ليس بحاجة إلى مال الذي يقدمه لقريش أنا أكثرهم مالا أنا أغنى منهم كلهم قال فقل فيه قولا يبلغ قريشاً أنك تنكر له فقال وماذا أقول فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني لا برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجد والله ما يشبه هذا الذي يقوله محمد شيء من هذا والله نئنا لقوله الذي يقوله لحلاوة هذا القول الذي يقوله محمد وإن له لحلاوة تطمئن إليه النقص وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى ومغدق أسفله وإنه لا يحتم ما تحته وإنه لا يعلو وما يعلى عليه هذا وصف المشرك في القرآن العظيم فقال أبو جهد والله ما يرضيك عنك قومك حتى تقول فيه شيئا كلامك هذا لا غير صحيح قال فدعني أفكر فكر فلما فكر زمنا ثم قال هذا صحر متر. كما جاء في سورة المتسر يؤثره على غيره. فخرج على قومه بهذا القول الآسف فأنزل الله عز وجل فيه قولا يتلى إلى يوم القيامة قال الله تعالى حكاية عنه ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد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 فأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر هذا الوصف جاء في كتاب الله تبارك وتعالى من قول الله العظيم في صفة هذا القرآن الكريم وهذا القرآن الكريم الذي بين أيدينا ونحن نقرأه صباح مساء ليل نهار وفي يد كل منا مصحف يتلوه سواء عن ضهر قلب او بالنظر ولكنه مع الاسف الشديد لم نقدر هذا القرآن الكريم حق قدره ولم نتلوه حق تلاوته مع كثرة تلاوتنا له فالواجب علينا أن نقيم لهذا القرآن الكريم قيمته ونقدر قدره الكفار أعداء الإسلام المشركين قالوا في القرآن الكريم إنه كلام الله إنه لا يشبه كلام البشر ولا يشبه السحر ولا يشبه شعر الشعراء ونحن نقرأه ولا نتعمله ولا نفهم معنى معناه شيئا وإن هذا من عجائب أمورنا أيها المسلمون أن نقرأ كلام ربنا الذي أنزله الله لنا دستورا خالدا وقانونا نمشي عليه ونتحاكم إليه ولكننا نقرأه ولا نقرأه فإنا لله وإنا إليه راجعون هذا القرآن الكريم هذا الكتاب الخالد الذي نحن بسبب بسدد تفسيره ابتداء من هذه الليلة المباركة أولا علينا أن نفهم فضل القرآن الكريم ونقدره حق قدره وننزله من قلوبنا وفي صدورنا وفي أفكارنا وفي مخيرتنا المكان المناسب لهذا القرآن ونعتز به ونتشرف بحمله ونتشرف بتلاوته ثم بعد ذلك نتروه حقكنا وتدبر وتمعن وفهم ومما ورد من كلام النبوة الأنور في شفه القرآن العظيم قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم عيث قال إن الله أنزل هذا القرآن هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل هذا القرآن آميرا وزاجرا وسنة خالية ومثلا مضروبة فيه نبأكم وخبر ما كان قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم لا يخلقه طول الرد ولا تنقب عجائبه هو الحق ليس بالهزم من قال به صدق ومن حكم به عدل، ومن خاصم به فلج ومن خسم به أقصر ومن عمل به أجر ومن تمسك به هدية إلى صراط المستقيم ومن طلب الهدى من غيره أطله الله ومن حكم بغيره خصمه الله هو الذكر الحكيم والنور المبين والصراط المستقيم وحبل الله المتين والشفاء النافع لكل عليل عليل البدني وعليل العقيدة عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلف على كثرة الرجل سبحان الله العظيم هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل القرآن الكريم وإذا كنا نحن يا أمة الإسلام نخرأ القرآن ولكننا لم ننزله من ننزله في قلوبنا وعلينا أن نتفكر في معاني هذه الكلمات الذي قاله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى نفهم حتى نفهم القرآن وهذا كلمات مبسطة خفيفة سهلة الفهم ليس فيها تعقيد ولا فيها متاعد ولا فيها كلمات صعبة إن الله أنزل هذا القرآن أميرا وساجرا أي إن الله تبارك وتعالى أنزل لكم يا أمة الإسلام هذا القرآن أميرا يأمركم يأمركم بكل ما فيه صلاحكم في الدين والدنيا والآخرة وساجرا أي نهاكم عن كل ما فيه شر لكم في دينكم ودنياكم وأخنفكم أميراً وزاجراً هو سنة خالية أي سنة خالية من جميع شوائب سنة الماضية سنة محكمة ومثلا مذروباً الله تبارك وتعالى ضرب به الأمصال والقصص وأمсалه وقصسه حق فقص. لكن القصص والحكا حكايات الذي في بعض المجالس والمقاهي والدور تدور بين الناس من القصص والأخبار والحكايات ما فيها لا قصص القرآن الكريم غير هذا وأمثلة القرآن الكريم غير هذا فيها تنوير للقلوب وزياد في الإيمان فيه نبأ وخبر من كان قبلكم. في هذا القرآن الكريم حبر ونبأ من كان قبلكم نعم قصة آدم عليه السلام موجودة في القرآن الكريم كيف دخل الجنة وكيف أخرج منها وكيف أكل من الشجرة التي هي عنها وماذا حصل بعد ذلك قصة نوح عليه السلام عائم مذكور في القرآن الكريم وكيف ابنه ألك وغرق مع الغارقين وكيف نوح عليه السلام طلب الله وقال يا ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت حكم الحاكمين الله تبارك وتعالى عادمه فقال يا نوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به عين وقصة هود وصالح مع أقوامهم عاد وثموت في القرآن الكريم وقصة موسى نبي الله مع عدو الله فرعون في, في القرآن الكريم وبماذا قالوا إليه في النهاية وقصة رسول الله وخليله إبراهيم مع عدو الله نمروز في القرآن الكريم وقصة عيسى عليه السلام مع قومه في القرآن الكريم وغير ذلك من الأمرياء والمرسلين كثيرين هذا معنى فيه نبأوا وخبروا ما كان قبلكم، ونبأوا ما بعدكم أي خبروا ما بعدكم إلى يوم القيامة هذا من أشرات الساعة وهذا من أخبار الساعة وهذا من علم القيد هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وكم إذا فكرنا وتمعننا أيها الأخوة من أشرات الساعة قد اختلفت وكم من أشرات الساعة قد اختلفت ونحن الآن بينها بين أشرات الساعة وهل نتفكر فيها ومن أشرات الساعة التي وردت في الحديث؟ الرسول الله صلى الله عليه وسلم تقارب الأزمان وفعلا الأزمان تقاربت والحديد تكلم الحديد تكلم وأنتم الآن هنا في مكة بينكم وبين أمريكا مسيرة الطائرة خمسة عشر ساعة بالطياره بالطائرة خمسة عشر ساعة وبالجمل كم وبالمسيرة بالأرجل كم ربما تأخذ السلم أو أقل أو أكثر والله أعلم وأنتم الآن تأخذون التليفون ولو نعم كلان يتكلمون أمريكا وكأنه حاضر أمامكم هذا والله إنها من أشراط الساعة إنها من أشراط الساعة وتقارب الأزمان وتقارب الأماكن كنا قبل ثلاثين سنة وأربعين سنة نمشي من هنا إلى المدينة المنورة في إثنى عشر ليلة كانوا يسمونها آباؤنا وأجدادنا إثنى عشر منزلا بين مكة والمدينة إثنى عشر منزل كل ليلة في منزل من هنا إلى جدة منزلين من هنا إلى وادي فاطمة منزلين وهكذا إلى مدينة المنورة إثنى عشر منزل والآن في كم؟ إذا ذهب واحد في أربع أنا شخصيا ذهبت في أربع ساعات ونص قالوا لي ايش روح... إشبك أنت كنت ترجع على رجليك إيه ايش في نحن نأخذ ثلاث ساعات يقولون نحن نأخذ في ثلاث ساعات ياخدون من مكة إلى مدينة ثلاث ساعات وأنا مشيت في أربع ساعات ونص تكاثروها تكاثرواها بدري في لا يعشر يوما لياليها وأيامها صار في ثلاث ساعات هذا من تقارب الأزمان تقارب الأماكن وهذا من أشراف الساحة وغيره كثير وكثير نسأل الله عن السلامة ونصنواه حسنا ختام وهذا من أين نأخذ كيف نفهم إذا تلونا القرآن الكريم حق تلوته وتأملنا وتدبرنا وفهمنا معانيه، نفهم نستنبت هذه المعاني. وإن لم نقرأ القرآن بتأمل وتدبر تليفون يلا خذ التليفون كلم أمريكا خذ التليفون كلم لندن بس كأنه شيء عال ولا أحد يقول اللهم إني أستقر فوأتب إليك ولا أحد يعترف ويستقر إن هذا من أشراط الساعة وكلما مر عليه يوم نقص من عمره يوم واقترب إلى الموت وإلى القبر يوم هذا لا يحسب حسابه نسأل الله حسن الختاب نسأل الله حسن الختاب فإن عشنا ألف سنة إلا خمسين عاما كما عاش الوخن عليه السلام ونهاية الامر على الموت ونهاية الامر على القبرة ونهاية الامر حرب محاربة الديدان على اجسادنا محاربة الديدان وهذا يدف هذا ليأكل هو وهذا يدف هذا ليأكل هو من اين من اجسادنا اللهم اننا سلكح الحصر الثانو اللهم اننا سلكح الحصر الثانو اللهم اننا سلكح الحصر وحكم ما بينكم، وحكم ما بينكم كيف نعرف من هذا حلال وهذا حرام وهذا جائز وهذا غير الجائز وهذا مباح وهذا مكروه؟ كيف نفهم هذا؟ من القرآن الكريم، وحكم ما بينكم لا يخلقه تلرث ولا تنقطع جائبه، لا يخلقه تلرث القرآن الكريم ليس قديم. له خرقة وله رخ تقطع يسال الله أمر بالعالمين هذا الطريق لأنه نزل الآن في هذه اللحظات وعجائبه لا تنقضي وأنا قد خلت قبل هذا مرارا وأنا ولله الحمد ذلك من فضل الله تبارك وتعالى عليه تقريبا من خمس وستين سنة وأنا أقرأ القرآن الكريم ما تيسر في يوم ما تيسر وفي الليل ما تيسر وفي خلال خمسة وستين سنة هذا أحياناً أقرأ حتى الآن أحياناً بعض الكلمات تطلع لي وأفهم منها شيئاً لم أكن فهمتها دول خمسة وستين سنة هذه اليوم تظهر لي كلمة من الآية وأتفكر في معنى سبحان الله عزيز كيف كان هذا دول هذه المدة هذه أنا ما فهمت هذا المعنى وغدا كلمة أخرى فقط وإنها سبحان الله عزيز وأرددها وأرد مرتين ثلاثة أربعة عشرة حتى أفهم أقول سبحان الله أين كانت هذه الآية من مدة خمسة وستين وأنا لم أفهم هذا وهذا قد حد حدث لمن هو خير مني